فَعَتَوْا عَن امر رَبهم فاخذتهم صاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا من تصرين وقوم منوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانه لموسعون والارض فرشناها فنعما الماهدون